جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَذَلِكَ جزاء Let's